ثم بعد أفجار الله لا أفجأ يزار في إكتاب التوحيد قوض الله التوحيد الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على شهر الأنبياء والمرتلين نبينا محمد على آله وصحفه أجمعين قال الشيخ والإكتاب محمد عبد الوهاب وفر الله لون شيخنا المسلمين أجمعين قال في كتاب التوحيد في مسائل غاب ما جاءنا كذا ان سبب كفر بني آدم وترث من دينهم الصالحين قالوا منها ومنها ظنهم ان العلماء الذين اصوروا صور اراجوا ذلك يعني ان منها من من هذه المسائل ان الذين اصوروا صور اهد الجملة خلطا قال <تصفيق> ظنهم أن العلماء الذين اتطوروا الصور أرادوا ذلك يعني ظن أن بعض الناس الذين صوروا الصور أرادوا ذلك يعني أرادوا أنها تعبت أو أنها تعظم أو يغلى فيها لا شك أن الذي صور الصور ما كان يعرفون الشرك ولا يعرفون إلا التوحيد على الفطرة على دين آدم عليه السلام ومصور الصور إلا عن حسنية أو حسن قص، لكن الشيطان خدعهم لأنه محفظ بأمر بعيد وهو أن يوقع أولادهم وأحفادهم من بعدهم في الشرك وهذا الذي حصل أما أولاك فقد مضوا على ما هم عليه نعم قال البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما ابرت النفاره ابن مريم صلوات الله وسلامه على, على من بلغ البلاغ المبين نعم لان النبي عليه الصلاه والسلام لحرصه على نجاة امته وسلامه عقيدتها وبعدهم وابعادهم عن الشرك واسبابه حذرهم من كل شيء يجرهم الى الغلو لان الغلو يؤدي بهم الى الشرك فلذلك حذرهم ان يغنوا به يطروه يعني يزيد في مدحه وتعظيمه مخافة ان يؤدي بهم الامر الى ما ادى بالنصارى حيث أنهم غلو فيه في عيسى فقالوا ابن الله وقالوا ثالث وثلاثة وقالوا إنه الله وكل ذلك شفى الغلو والله عز وجل قد حذر من الغلو ونحن الشتاة لا تغل في دينه وما شفت له وعطل قبله قبله وعطله كبير وظل أن سوا السبيل والنعي لهم هو نهي لنا النهي في هذه الايه وغيرها هو نهي لنا ايضا ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حذرنا من الغلو يقول اياكم الغلو وقوله لا تطروني كما عثرت النصارى المسيح بن وقال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا تستهين لكم الشيطان الا معنى عبد فقال عبد الله ورسوله ولا حديث في ذلك كثيره كلها يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو والتنبع في الكلام الذي قد يؤدي بهم إلى الغلو وحذر من الأسئات التي تؤدي إلى الغلو التي هي من الغلو ثم تؤدي إلى الشر مثل تعظيم القبور لإشراجها والصلاة عندها والدعاء عندها كل ذلك من الغلو حذرته لا انا فسلم دائره القبور والمتاخيلين عليها المساجد والسر من يبني مسجد على قبر او يصلي عند قبر او يضع مصباحا عنده كل ذلك من الغلو من وهذا من الغلو فعلي لان الغلو فيه قول واعمل واتفاق فمن الفعل تعظيم القبور بأي شكل من أشكال في اختيار الصلاة إلى القبر والدعاء عنده ولو لك الله ولو لو دعوه غير الله يقول مشرك مش رك حينما تدعو الله عند القبر متبركا لصاحبه متفائلا متوسنا لأن دعاء يستجاب عنده هذا هو الغلو المذموم. يعني ينبغي المسلم أن يبعد أن كل سبب يؤتيبه إلى الغلو لأن لا يستجمج من الأمر ويستجمج من الشيطان حتى يبعده في السلف الشيطان ما ينتهي عند حد أبداً تجلج بخولاً للمعاصي، ثم يحاول أن ينقلك من المعاصي التي قد تغفر إلى شرك الذي لا يرضى كما يثني شيطان قال يسا فلما كفر قال إني قريب ليخاف الله رب العالمين. فالتنزح حتى اوقعه فالغلو هو من العاشد ومن أكبر الاسباب المؤدية للشرك، الشرك وهو الذي وقع فيه الامم السابقه الذين عبدوا الله وكان رجلا صالح يلس تستويق للحال يريد بذلك وإن شاء الله لما مات حكفوا على قبره ثم عبده فعكوهم على قبره لصلاحه قلوا انتهى بهم الغلو الى ان عبدوا من دون الله وهكذا الشيطان شاهدت يوقع بني ادم في الشرك وكفن ما استطاع ان استطاع لا يترك ولا يألو جهدا فانه اقسم بازمه الله بين يدي الله هل يغل بني ادم بقدر ما يستطيع فأسين لهم من دين يديهم ومن خلقهم وعن أيمانهم وعن شمائنهم ولا تجل واخترى مشاكلهم لا قال مسلح الثاني العشر شفحته إيانا بهلاك المترفعين وفي حسنينا حتى لا لكم مثلهم ما جامل لهم هلكوا وقعوا بالهلاك بسبب إبراجة منفسهم الفطاحة والقوة البيان يخدع الناس ويتظاهر بأنهم قادرون على أن يتكلموا بما شاءوا وبكلام قوي وأسلوب رفيع حتى يحسن الناس، فهذا يؤديهم باللهاء إلى الهلاك. يؤديهم الفسدة. يستكبرون. فالواجب على المسلم أن يقول. متوافق، وأن يتكلم بالكلام المعقول الذي يفهمه أهل مجتمعه، حد الناس بما يعرفه لا تأتي بها شيئا غنيبا ولا بأسلوب فوق مستوى المسلمين، لا. قال مكرس فاتح صراحة، بصيغة بأن لم تعبد حتى نبي العلم. فكيا بيان معرفة قدر وجوده ومن فقد لا هذه الأوسان هذه, الأ... هذه الأ... الصور فاعوا بذلك حتى نسل العلم كيف نسل العلم بموت العلماء ما كان لهم من يدرسهم العلم ويأخذونه عنهم كل ما ما تعلم ما خلفه أحد لا كتاب ولا متعلم فلما مات العلماء ولوسي العلم اوبدا يعني الشيطان شرحت له الفرصه فاغواهم واضلهم ودلهم عليها وخلف عليهم وقال ان باعكم واجدادكم كانوا يستسقون المطر لهذه الأصلاف وستشهولا بها الزرّة وغير ذلك فهذا من بعد خديئة للشيطان ممن أضاع أولئك في تصوير هذه الصور فإذا عرفنا ذلك فنحذر من الصور والتصوير ومن كل شائبة من شوائب او أو سبب الأشبابه ولا تحتقر شيء فربما أولها نظرة ثم تكون بعد ذلك أن الكبرى فالكبرى فإن أول النار شرارة ثم تكون نارا ملتهبه قال العسر ان سبب فقد العلم موت العلماء لانه ممن عثمات علمه معه فقد العلم سببه موت العلماء ليس في كتب تحفظ ويتناقلها طلبة العلم كما هو الموجود الان ممن ما تعلموا معه حتى جنهفة عظم جنهفة الشرس ونسيه التوحيد فعند ذلك نفذ الشيطان مخططه له قال مصنف رحمه الله تعالى باب ما جاه التقريب في من عبد الله عند قدر رجل صالح صيفة في إذا عبده قال في الصحيح العاشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيفة كن رأتها بأرض حبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على, على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك في الصور أولئك شرار الخلق عند الله هؤلاء جمعوا بين في الفتنتين فتة القبور وفتة التماثيل هذا ذا أيضا قريب من الباب الذي قبله لأن من يعظم الاموال فيجنفلهم في المسجد أو يبلئ عليهم مسجد فهذا هو الغلو وفي النهاية لماذا يدخل في المسجد او يبنى عليه المسجد بابه ما جاء في التغمير يعني في التشديد بالزجر عما عبد الله عند قبل رجل صالح اذا عبدت الله عند قبل رجل صالح متبذكا به فان عليك وعيد الشديد ان ذلك هو من اسباب الشرك فكيف لعبده حرق لعبده وقع في الشركة الأفضل عبده عتال الامر يعني اصبح مشركة ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أسباب المؤذية للشركة حتى لا نقع بها. حتى لا نقع به فلذلك لما أن أمة سلمة رضي الله عنها كانت قد حاجة مع زوجها في سلمة رضي الله عنه إلى أرض الحبشه لما استجع عليهم أذى المشركين أشار عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال انه الحبشه في ملك صالح لا يظلم من عاش عنده كما قال عليه السلام. فامرهم ان يهاجروا وهاجر عدد من الصحابه واستقبلهم ظرف الحبشه لما قدموا عليه ورحب بهم واسكنهم وأحسن جواره. لكن هؤلاء الذين هاجروا ام وزوجها ومن معهم ذكروا اشياء راوها في كنائس النصارى لان الحبشه سكانها نصارى وكان ملكهم نصارى إلا انه ما كان فضلا غليظ القلب على المسلمين لما هاجروا لاستقبلهم ثم بعد ذلك كده الله عز وجل فالمهم ان هذه المرأة ام سلمة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم امرها لتنكرته وتعجبت من وحي هذه الكنيسه ويعني انا لما كان عباده وفيها صور فيها قبور فقال عليه الصلاه والسلام اولئك إذا ما فيهم الرجل الصالح او قائم العبد الصالح سواء كان الرجل الصالح او العبد الصالح له واحد بنوا على قبره مسجدا يعني كنيسه وصوروا فيه تلك الصور صورونه ويصدقونه ومعلقونه على الجدرات تخليدا لذكره تخليدا لذكره وهذا من بعض الغلو لأنهم سينشرون حسناته وأشياء مما عرفت عنه فلما ذكرت له ذلك عن الصور الموجودة في والقبور وتعجب السنجرة قال اولئك يا مات فيهم الرجل الصالح الخطاب للمسلمة والإشارة إلى أهل الحبثة أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح بدا على قبره النسبة يعني كنيثة وصوروا فيه تلك في الصور على اللي التي رأي فيها ثم أخبرها والخبر للجميع أن فعلهم هذا جعلهم شرار الخلق أولئك شرار الخلق عند الله لماذا صاروا شراء الخلق؟ لأنهم جمعوا بين فترتين فترة القبور يعني تعظيمة وفترة التصاوير لأن التصوير أيضا قد يؤدي الصاحبين الغنوب من ذا الذي جهب يخلق كخلقي بل يخلق حبا ويخلق جرة ويخلق شعيره ويواجب على المسلم أن يتجنب كل ما يؤدي إلى الشرك من قريب أو بعيد أولئك ما فيهم برجل صالح وقال العبد الصالح بنوا على قطعه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله وشرام خلق. عليهم تقوم الساعة عليهم تقوم الساعة فإذا علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من تقليد اليهود والنصارى بأي فعل، بأي فئل أو بأي قول إذا قلفتهم أو رضيت بأفعالهم أو صوبت آراءهم في هذه أمور فقد حلوثا حلوة فالنبي عليه الصلاة حينما شبهم وتوعدهم في لنا زجر عنهم ومشابهه لأن من تشبه بقوم كان منهم ومن أحب قوما فتشر معهم ولائك شرار خلق عند الله لما جاء في رجل صالح وقال عبد الصالح له على قدمه مسجدا وصلوا وصور في شكل صور ولائك شرار خلق عند الله ولائك شرار خلق عند الله وجاء في الحديث الاخر ان من شرار خلق من تدركهم الساعة ومحياء والذين يتخذون قبور مساجد والذين يتخذون القبور مساجد فهذا من الغلو الذي خافه عليه الصلاه والسلام فالمقصود ان في عظيم القبور وتعظيم الصور هذا من الغلو ومن اسباب الشرك ولذلك قال اولئك جمعوا بين الفتنتين فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنه القبور وفتنه حتى وقد يكون هذا الكلام من كلام المؤلف تعليقا الحديث بقوله الهلك والسراب خطا عند بعض كلام الرسول عليه لازم يجمع بين في في كثه قبور و مثلا اكثر طويل لان حديث الذي ذباب السابق دل على ان الصور والغلو في القبور هي من أسباب الوقوع في الشكل هي من أسباب في الشكل لما غلوا بصالحيهم قوم نوح بعد آدم بقرود، قروض لما غلوا بصالحيهم أصابهم يحبونهم حبا شديد ويدخلون عليهم لما اشتدت محبتهم وصاروا يأتون إلى قبورهم ويقومون عندها, عندها وربما يحصل بكاة ويحصل عند ذلك الشيطان سول لهم ووصلت لهم لأن يصوروا صوره فلذلك قال جمعوا بين فترة التصاوير وفترة القبور ونعلم أن سبب وقوع بني آدم في هو بهذه السببين تطوير الصور والغلو بالقبول هذه من أكبر الكفاهر لأنها كما علمتكم أن سبب كفر بني آج أم وثالك ومجينهم هو الغلو في الصالحين سواء في قبورهم أو في صورهم وتصويرهم لا قال رحم الله تعالى وله ما عنها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فقط يطرح قبيل تسلم على وجهه إذا اقتم بها حشفها فقال وهو كذلك لا الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أبياء المساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك ابرج قبره انه خشي ان يتخل مسجده أقرجاه نعم هذا الحديث أيضا يؤيد الحديث السابق فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أشغله ما هو فيه من شجرة الموت وشجرة الموت عليه الصلاة والسلام وشكراته ما أشغله ذلك عن التحذير لأمته من الشركة وأسبابه والتذكير في حالة اليهود والنصارى وغلوهم بصالحين وأنبيائهم ما شغله ما هو فيه من أن يحذر أمته ويصحب لأقل رحلة ياخذ لحظة لما نزل فيه يعني نزل فيه الموت ظهرت عليه علامات عليه السلام صفقة يعني جعل يطرح يضع خميصة له على وجه قطع قماش أحيانا يغطي وجهه فيه ثم فيها يعني كشف ملصق عليه السلام لما شدة المرض والحرارة حرارة الحمى كشفه وكان عنده إناه فيه ما يغمس يده بالماء ويمسح وجهه ويقول إني للموت شكراك اللهم إني على شكراك الموت لكن مع ذلك ما شغله هذا وما فيه وما هو فيه من فربه الشدة ومعاناة سكرات الموت ما شغله عن أن يذكر امته تماما لنصحه وبلاغه على صدره في آخر لحظه يقول وهو على هذه الحالة وفي سكرات الموت يقول على يقول نحن الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد أنا فلا أستخر المساجد، أنا فلا أستخر القبور المساجد، فامي أنا آكل الجال، الفراخ. إذا ت أول شطب اليهود والنصارى على فعلهم، لعنه الله على اليهود والنصارى، لماذا لأنهم يستخر قبور عن ذي المساجد، يعني يملون على القبور مساجد ويصلون فيها ويطوفون حيث عليه. لحرصه وخوفه على أمته قال ألا هذا التنبيه فلا تستخلوا القبور بساك ذلك كما فعل من كان قبله فإني انهاكم عن ذلك نحي صريح لا تقولوا من اجل نبينا نفعل كذا نعظمه ونقدسه ما يدرسه ما ينته سنقلب من غيره لا مكانته الرفيع عند الله ليس فيما تعملونه في قبره بل جه ي صلى الله عليه وسلم مثل لا يجن اي انسان لكن داخل القبر فلا يعلم ما فيه الا الله ولا ولا شك انه في اعلى الدرجات من النعيم والفوز ب جنة في الجنات ولكن لكن ايضا يقول انه في هذه الحالة العصيبة وفي هذه السكرات ما شغله عن ما شغله عن ان يحذر امته فقال اياكم لا قال فإنه على لعنة الله على اليهود والنصارى واللعن المعروف معنى الفرد والعجر رحمة الله وهذا جديد على أن مستحقين اللعنة بفعلهم القبيح لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا خوفوراً بيهم سجن هذا التحذير من أمته حتى الآتف عن مثل ما فعلوا فيستحقون اللعنة مثلهم الا فلا تتخذوا قبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك ايضا بهذا النهي وتحذير الا فلا تتخذوا قبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك تقول عائشه رضي الله عنها ولولا ذلك يعني لولا عده خيفه ان الاجيال المتاخره اذا جاءت قد يتخذ قبره مسجدا فلذلك لن يبرز قبره وضع في هذا المكان حتى يكون من امكان السيطره عليه والدفاع عنه وحمايته عن الابدين ولانه قال في الحديث الاخر الذي في الباب المقبل اللهم لا تجعل قبري وسنا يعبد استغفر الله على قوم دخل قبرهم بأمثال كل ذلك مثل ما قاصر الله عنه ولولا ذلك تأبر قبره يعني لولا خشية وخيفة أن يدخل قبره مسج ويعبد لأبرز قبره مع الزقيق مع له ولكنه لكنه بقي في حجاته لما عندهم اختلفوا أين نجفل النبي عليه الصلاة والسلام روى أبو بكر رواه حديثا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي قبر أو قبر إلا دخي في مكانه الذي سوفي فيه فقال الحمد لله هم يعني في الأول فطموا واختلفوا فيما بينهم أين إذنون الرسول عدية تنفقونه على حاله فقال فروا لهم ومسروا لهم عن هذا الحديث فقاموا وحفروا له وجفلوا عليه والسلام فهو في قبله أدمى الموت الذي كتبه الله عليه وأضى حياته في البرد البرديا هذا لا مكذية ولا خيرة إلا الله لا يعن خيرها إلا الله لما لما أن عيسى صلى الله عنها ذكر الله عليه من الحالة في سترات الموت، وأنه حذر من أم حذر ولعن اليهود والنصارى، وقال: الا فلا تستخلو قبور مساجد، فإن هاكم عن ذلك. قال: ولولا لذلك أبرجا قبره يعني في البقيع. فلذلك تشاوروا، وختلفوا الله ما، ثم اتفقوا على أن يتنصروا في حجرته، وهذا حماية. من الله عز وجل لقبره واستجابه لجعوته صلى الله عليه وسلم حيث قال اللهم لا تجعل لقبره وثن يؤبد اشتد غضب الله على قوم تخذوا قبور تخذوا قبور عن المساجد فبعظم هذه المسألة والخوف على نبيهم من أن يفعل به ما فعل باليهود والنصارى لا أبرز قبره مع أصحابه بالبقية ولكن لما صار إلا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام يعني ما من نبي قبر إلا دهنا حيث قبر انحلت بشكلة وهذا استجابة ايضا استجابة لدعوه وحماية من الله في حتى يصال ويحفظ ويسيطر على عليه يعني بتحفظ عنه كما هو الموجود الان كما هو المعروف فالناس الناس حينما يتقدم بهم الجمال ويكثر الجهل وتكثر البدع انهم لا يؤمنون بان يسألوا من كما بعد تبع على الامم السابقه في قال هم ال إذا لم يكونوا يتفقهين بدينهم عالمين ما يلاقف التوحيد وما يضر الدين فالبشر هم البشر ما يميز بينهم إن العلم العلم هو الذي ينور الله به البصائر ومن يرد الله به خيرا يفقف بالدين وهذا من المعروف ولذلك بعض الناس قال يحتاج يقول أنتم يقولون أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ما تحل حرام كيف أنتم تقول هذا الكلام وهذا الذي يصلي قبره في المسجد تقول أولا ان المسجد إلا قبر عيسى ما كان في المسجد لما ترين ما كافي في المسجل. والله يعلم عز وجل ماذا سيكون يعلم ماذا سيقول. وأن المسجل سيوسع وسيكون من جملة توسعة حجرات عليه والسلام ومن ضمن الحجرات الحجرات التي مجهولة واضطرارا سيبقى مكانه وهذا لا شك انه اراده من الله عز وجل حمايته فلم يدخن في المسجد ولم يدخل قبره قصدا في المسجد. لكن علاية الله بدي حتى يمكن الحفاظ عليه محافظة تام. ومن حجل جفع الفكرة. لو كان خارج. ربما تحصل فكرة لو ارادوا ان هؤلاء يعبدونه. وينعظمونه وينطوفون عليه وهؤلاء يدفعون عنه ربما ما تحصل فكرة لكن لما وضع في هذا المكان حذرنا لحلة المشكلة ثم إن الذين أدخلوا الحجره عمر بن عبد عزيز رضي الله عنه بأمر من سليمان بن عبد الملك لما رأى إن الحجره دخلت في المسجد اضطرارا أقاب جدارا مثلثا يقول مسلم يعني يشبه السلام مثلث بحيث ان الرائم لا يرى انه له اتجاه على القبر وهو يصلي ومن وراء هذا الجدار المسلم المثلث هذا الجدار الذي انجل نحن فالآن بيننا وبين القبر ثلاثة جدرات جدار الحجر الأولى حجر الرسول عليه الصلاة والسلام البناء الأول ثم الجدار الذي اقامه عمر ثم هذا الجدار الأخير كل ذلك حماية لقبره عليه الصلاة والسلام مع ما ما قام به كولا كجا ملاقي من انهم أنهم أقاموا رجال من اهل الدين يحمونه ويدافع عنانه بحيث انه ما يتمكن الانسان من ان يفعل شيء مما لا يجوز فعله من التبركات والتمسحات والتي تؤدي به الى الغلو بقدر الانسان وإلا فبعض الناس يحاول بشكل الوسائل انه يفعل شيء حتى انهم يرمون احيانا اي خاصه الاجانب بدون بره ولا يعرفون الا تعظيم القبور جرمونا الأطور والنقود ورسائل للرسول عليه السلام حتى يسفع لهم ويسبيهم ويسعيبهم كل ذلك يعني على جهد جهدهم بحقيقة التوحيد وحطرة منهم فنحن ولله لله الحمد ما يعني ادخلنا القبر او بنينا عليهم مسجد حتى يُعفَج أو حتى يعظم حتى تؤخذ علينا ملاحظة يقولون أنتم تنهون عن اتخاذ القبور بالمساجن وها أنتم قبر نبيكم في المساجن لا شتان بين هذا وذاك لو تعمل الانسان المخصوص وأتفقح في الدين لأرى أنه ليس هذا مثل ذاك ولذلك يقول عائشه ولولا ذلك ابرز قبره يعني لولا انه خشي عليه الصلاه والسلام ان يتخذ قبره مسجدا او لولا ان الصحابه خشوا في اخر الزمان ان يتخذ قبره مسجدا لأبرزه لا. قال ولمسلم عن جند بن عبد الله رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول إني ابرا الى الله ان يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا وان من كان قبلكم كان يتخذون قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك فتنهى عنه في اخر حياتي فانه لعنه في السياق من فعل لذلك عندها من ذلك وإن من ابن هو معنى قول خطيئ ان يتخذ مسجدا ان الصحابه لم يكن يبدو حول قبره مسجدا وكل موضع قصد في الصلاة فيه قد شفظ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجد فما قال صلى الله عليه وسلم في الأرض مسجدا وطهورا هذا الحديث ايضا يؤيد حديث التابع فان النبي عليه الصلاة والسلام اولا قال انني أن ابروا الى الله ان يكون لي منكم خليل لماذا الخلة هي اعلى درجات المحبه والقلب لا يتسع يعني قلب آدمي لا يتسع لمحالة تكثر من واحد فلو قلت لنسان انت خليل وقلت لنسان انت خليل يصد كذلك لكن نسأل في, في المحبة ما لها حك من ارسلت اسمك لكن خله لا فلذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما انه صار خليل الرحمن ما يمكن ان يتخذ احدا من أصحاب خليلا ولذلك يقول لو كنت متخذا خليلا من امتي لو كنت متخذ موسى خليلا لاتخذوا ابا خليل ولكن الله اتخذ خليلا كما اتخذ ابراهيم خليل قال يمكن ان نتخذ مع الله احد خليل وهذا اشاره الى فضل ابي بكر رضي الله عنه ومكانته وأنه احب الناس فعلا اليه وانه اولى بالخلافه رغم ان من يثبت ابو بكر رضي الله عنه او يقول انه احتسب الخلافه ويحوزها هذا اول الحديث ثم نهايته انه قال قبل أن يموت بخمس أيضا هذا الحديث نفس الحديث قال إن من شرار الخلق يعني من أشك الخلق من تدركهم الساعة وهو محيط في الحديث الآخر لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله لان الله عز وجل يقضر ارواح المؤمنين بالروح القدسيه الطيبه التي نزلها عليه علي ايات في بقوله لا تزال امه لا تزال رافقه امه الحق لا يضرهم من خذله ولا مخالفه حتى ياتي امر الله وهم على ذلك امر الله ذكر العلماء ان مراده هو ريح ساقيه ريح طيبه في اخر الزمان بعد عيسى بن مريم عليه السلام فتقف أرواح المؤمنين عموما لو كان أحد منهم في كأس من الكهوف لدخس عليه وقضب روحه، وعند ذلك لا يبقى على الأرض من يقول الله الله فهم شرار الخلق وعليهم تقوم الساعه فلذلك جمع بينهم النبي عليه الصلقان إن من شرار الخلق من يقوم عليهم الساعة والذين يتخذون قبور مساجد هم شرار خلق واتخاذ القبور مساجد سواء بنيت عليه نفسي او صليت عنده او دفنت قبر في المسجد كل مكان صلي فيه عشر مسجدا ولو لم يبن عليه نفسي لقوله تعالى وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما من امتي ادركت الصلاه فليصل اي مكان صليت فيه اعتبر نفسي فكيف إذا أمتنوا عليه المسجد وصاروا يقوفون عليه فما جاء من الرسول حيثوا حذر من ذلك أشكت التحذير قال أنا وإلا من كان قبله قالوا الإنسان يستخدمون القبور مساجد ألا فلا تستخدمون القبور مساجد كأنه يقول ها أنا فأموت يعني في سكرة الموت أو في الأيام القريبة قبل أن يموت الحمسة لأيام كأنه لندفع أمتك لأني سأموت كما مات من قبلي فلا تفعلوا بي كما فعلوا إلى من كان قبلي أنا وإلا من كان قبلكم كانوا يستخدمون قطوراً من النساج لأني وعلى نبيكم فاحذروا أن تفعلوا بي كما فعلت العمم السابقة بأنبياء لاني انهاكم عن ذلك ما هي طريق ليس تلميح او لا قول لا ثم نفس ايضا على ان الذين يتخذون القبور مساجد هم شرار الخلق عند الله اشفاع لانهم اذا اتخذوا القبور مساجد أعبدوا تلك القبور عبدوها ولهوها من دون الله ولذلك كما سيأتي في الهداب القادم ايضا جاء ربه قال اللهم لا تجعل قتلي وسلم يؤمن استجد غضب الله على قوم تاخذ قبرا بأهل فانه الله له جاء وحقق مصلته. حميه وصوله لا. خيم الله من يصوله ويحميه ويحفظه فلن ولن يستخد قبره مسجده يعني لن يستخد قبره وسلم يعبد حماه الله عز وجل وحجاب جعوته صلى الله عليه وسلم وعلى آله